الله سبحانه وتعالى بس تشوله يتعلم باتشو مادرس بيتشان لغلق محاستمر بيتشان لغلق كما استمر يعرفه من تسياج الناس من جزو بيجي كافر وش ملتفت الثمرات <سؤال> جو سلامنا الثمرات جو شيك كان بدر من الله عليه وسلم بتأم سميتها جو إنك كنا يا زملاء يهمنا وداري يمي كلك كلاك يا إله الرسول ملتفني يا لا يحزن في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقوين ولم البلو عاملنا اللي يالو ينبرو ودى كفر بمرارات عشو منهم نستمى هاي جبعم كواكشو أتسمى أتجنك ومن الذين هادو عيهو دعنا نكملو سوات محكل سمعونا للكدب مشاة إميات دامنتو سماعون لقوم آخرين لم يلاسوا التم ين الدم وسوالجل لم يأتوا أنت يحرفون الكلمة عن مواضيع على توتين كيبوتات شو يمكأيرو كي يملاودو تحرير تغيير تحرير مودي عكار كما تاء ملود معلق نبوتها متغير معلق تحرير معنى عكار كما تاء مو معناه وما بلاشة معلق يحرفون عن مواضيع يقولون لأنه لا يتعلم إن أتيتم هذا فخذوه لأنه كما سأل الله، هل أنت تتكبروا وإن لم تتعطوه فأحذروا لأنه كان ستعطوه للموته تنققوا شرط أسكمتوا، هل أنت ما كأنا نتكبر ألا لأنه هنا جن نسمع ما مينميلو عالون أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤثوه فاحذروا وما يريد الله في نفسه الله سبحانه وتعالى ليفتنه يفلقلته فلن تملك له من الله شيئا فلن تملك له من الله شيئا كالله كتاب لمن نجر مقططرنا مكلكل عثيلت الله ليفتنه كاسبه انت من لم لتارجو لتعدنو عثيله لم يريد الله إن جمالة الله ألشى أبدا تشونا تشو أن يطهر قلوبهم لبوناتو تشو لأسداء الله ألشى أبدا تشونا تشو لهم في الدنيا خزي إن السوبة الدنيا لا يوردية تطبقها ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن السوبة آخرة يم يم مكتاة تطبقها تشوال إلانا لله سماعون للكذب وشجئين أبدأ من أبداء من تصوى أكلون للسحر حرامنم إنهم يمبلون حرام النجار يسوي تشين يسلايو مكينا ገንዘብ يفلجو يسوي تشين جلزة يمبلون فإن جاءوا كفحكم بينهم أنت قاعد داعين الناس تتأنبلو خبطوا بما هالكلام شو بيسد أو عريض عنه بفصلك دمو داعين الناس على يمين لا تبود عليهم ثلاثة مخيرنا مو نبأو لأن تنداعين الناس ثلاثة ستفعت شو مرت تتلق ستتلق تواك شو دمه. وإن تعرض عنهم كان نسو بتشش فلن يضروك شيئا النسو من لا تدعك من هذا السبب من يجري اللعب ما يجوضهم عطتك انك من النجار عربوهم من يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم قلقوا يعني النسو ما ستطلق موكمرك لن نسو لها حك ندعك لوو أولا تنجرات شو أولا تنسلبات شو القرآن يتنجر هالنجر بيزد النساء يفلقون كبر ولا يفلقون ثوب. إن الله يحب المقسمين. الله سبحانه وتعالى سده ويانسوا كلا. عدل ميودن سعدل ميودن سو يودن. نزلت هذه الآيات الكريمات في المصارعين في الكفر الخارجين عن فاعة الله ورسوله. النجيم كبر توردوس وكفر من الرواراة ولا كفر من الرواراة. خمتنايا الله سبحانه وتعالى ناية نبيه صلى الله عليه وسلم من قد؟ تنبيب الى ودى كفر يمير وارواتوا السواج معنى النفاة تشون لما اندرنا نبي صلى الله عليه وسلم بذية نساء اندازنوا لماذا سنكت وردنوا المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله يراسات شون سميتنا يراسات شون حسام فقرآننا كحديث قدنا يميسوا السواجنات من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم بملاسات شو عملنا ليمي الحساب سماء قروا بل باكتوا وستغنوا من تنبالنا قرية الله وقلوبهم خراب خاوية منهم وهؤلاء النسو هم المنافقون يهي من الميارة المسوط منافق, منافق وشنات ومن الذين هادوا كنجا يا اسلام النار. يا مسلم وش صلاة كهون وشكا عيهود وشك وهؤلاء كلهم سماعون للكذيب الناس كلهم وشتن يميا الدمطون عجول لو لو شطنوا من الناس عصوتين لاوند ما في سونع انك لقوم آخرين لم يعثون أنت جاي على المد تسوتشين يميا الدمطون لا أنت على الثالبدون يا أنت على السجارة جرو يميتون عجول لا يأتون مجلسك يا محمد وقيل المراد أنهم يسمعون يتسمعون الكلابه وينهونه إلى قوم آخرين وين سماعون لقوم آخرين ملك لليلو استوت جروا يوسدو ل مسموت كانت نس نس مسموت على شول ملك <تصفيق> وشتلهم من نجروشتلهم يورس إن دموه سمعون, دمو سمعون لقوم آخرين مالك للي الآن هستاملهم يدمطش الجانت هستاعيط معتشهم مالهم وإن دموه سمعون لقوم آخرين مالد للي لا سويش عن تنوري يور يور وعن تمتلون يوستر مثما شكونا للي لو تيم يقبلون هالشون سمعون لقوم آخرين أي استجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد لن نسولم التاززوت لمالتهم يفون وقيل المراد أنهم يستسم يقول الكلام ويلهونه الى قوم اخرين من لا يحضر عندك من اعلاه عم قاعد تغني عم موري موثد يعني بدل متكثاثه لعل شالو صوت يي موثلو ناتجو لا طلاق ما يقبلوا ناتجو يا طلاق يا طلاق سماطولوش ما ردوا عدا الذين من عندان ديفي دي وله مشكلات يواطباچو انت قال يا ماطو دي تشلالو انت قال سي ماطو دي تفلك وكيف يحكمونك وعنده التوراة فيها حكم الله ان دي انت انداني نفسي يطيقو حال الناس عند التوراة يال توراة دمو يا الله حق وسط الله متوللو من بعد ذلك كذابوا لا جرباتشون يتطالو وما أولئك بالمؤمنين ين لم يرغبوا في تعميم الشايدر النمالة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي تأوونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد عقلوه وهم يعلمون يقولون إن هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذروا يوم نشرت أحكامنا سيل نزلت في قوم من اليهود كفر كثيرا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد تعالوا نتحاكم الى محمد فإن حكم جديتي فاقبلوه وإن حكم بالكصاف فلا تسمعوا منه سوى قدلتو بعيده وكشو ميوان ما ما ينلفه هذا عند النقذية يعني قلل يوني يسولي انه يبلو ويسته ما تنبرة عند النقذية هنا سوى قللو نجد قدل الفلقو منا دعيني الناس فلقو انت محمد انه مكرا والو بايوان قدلتو كالا نتقبل اه كالقذية واجبه نفسه عن نسمع مالا نكالا بل إنهم يهبوك لذلك أن تكبّل على الأنبلومته إن أثيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا من يعني أنه كان صرّاً لذلك أن تكبّل والصحيح نزلت في اليهوديين الذين زنيع وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي يبيع من الأمر برجم من ناحصن منهم عادوا بطول زموت يتران كبكبع شوكوا جموية ميلهب في اليهودي وشكا السنكين يرون أدبر لذلك نفعت عندك أنا عندنا عند سيئة يهودي أولو النسو من ملي عربو فلقو النسو يهيب تلوتو النسو باستكاكلو سجل دان يفلقو النبي صلى الله عليه وسلم تاقفوه على دم و دم و دم و تتسروا تاقفوه على دقل يعلق بات فحرفوه و, و فيما بينهم على الجلد مئة الجلد والتحرين والاركاب على حمار مقلوبين ياستكاكلوا سجل مدينه ومسو جراف تدرفو تجاوه على كثل تدقلقو تتعشون ودوه على عزروب عيان إن دي قال له أبو بسوم أتكلم، هذا السكر هنديه دل، خسر دموعه و خسر خسر ما خسره له، في فلما وقعت كل بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إلي، استمع المرجان النذناء أنذكراله، في الدنيا الناس بزجاج سختره وزينو يوسف من بره، عون ثورات ثورات يالله أن هذي ينكس كاسلة متاع القرآن من النار بدميل أجاز. فإن حكم بالجلد والتحليل فأخذوا عنه إذا قلت لقلقك أو يتقرف وما تقرأ بك نتقبل علم واجعلوا حجكم بينكم وبينا الله اللهم ذنب يهين لنا يا السنو أستاني نبي جنو وقل له يلاك كو السنو بها لأن نتعلم وجعلوا حجة بينكم وبين الله ويكونوا نبي من أنبياء الله كد حكم بينكم لذلك ينعيق الزلتات شتهون ينبيحكم هنالك لهم وإن حكم الردمة فلا تتبعوه لمن لذلك هم من يمجدل من معششال من يقبله وقد وردت له حديث في ذلك بذو حديثه بنذيبه عليه بذو مرفل الدوات شلوا فقال مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد النبي يقامتوا إن ذي هالنسوة ولا سوي الزمر سروا مثلا على سبعة ما تجلون في التراب بشأن الرجم سلكت قطعة سلكت طوي عدد مسويش سلكت طوي جدرو يمين ثرatus سلم سبعة سي قالوا فقالوا نفضحوهم ويجلدون أرني عنده ذلهم بهون نجعل تأجوا ناي غير فلو علو على عبد الله صلى سلام عليه من فيها الرجل عن سلم عليه من بركة مالته وشتموش ناسو رجم الله لوس على كتب التوراة بالتوراتي أتوراتنا متسبالوا متوفاتوا بالتوراتي فنشروها فوضع أحدهم يده على عيتي رجم يسند بغل يلا عيتي رجم لا يوصف جمك تشرجه لا يندبهم ما لك تداون يا زارق الجملة لما تعلق ما تقول فقرأ ما قبلها وما بعدها كفتي على اللون كوالا على اللون عنده وسألت سبته عن, عن لبها فقال له عبد الله بن سلام رفيق ذكر فرفع يده. عن عن فرفع يده. ياب أبو شويد مكسر الروث هذا فتقتطع يميلو وينمل فقالوا صدق صدق يا محمد فيها آية الرجل آب سلام يا ياله ونطلب رجني آل وحشون النبي فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم النبي تناد جروث جالس تبدي وتركت تقطع الجدر وتنو تترك تقطع النار تقطع الرجل يحني على المراتي يقيها الحجارة يا يهودي شكرك على الشيء المثير بعد أن الصلاة تكرك اللات عياه في ليل الصحابيو وهذا لفظ مخرب في لفظ الله فقال اليهودي ما تسمعون بهما قالوا نسخموا وجههما ونخزيهما في تعسون كثر بكسر أرجل ما وارن الله قال فأتوا بالطراط ففلوه أنتم إن صادقين فجاءوا فقال رجلا منهم إما يرضون أعور اقرأ عن دينانبر عبد الله من سوريا إبراهم إقرأ بقراءة حتى انتعى الى موضع منها يونكو ثلاث درس وضع يده عليه فقال ارفع يده اجينا انسوا جميلنا يا لومي بلاء فرفع فيداية الرجل تلوح قال يا محمد النبي في الرجل ولكن نتكعتبه بيننا فامر فيه ما ترجمنا ثم اقول دالكوذ قم لنا وقال اندوقين النجابات فكهو نالفو نبرة انا وقال دالك انا رجل وعند مسلم ان رسول الله ان شاء الله تعالى اتي بيهودي ويهوديا الزنا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا؟ المذلة السر هي كل التوراة. استسوا. قالوا نسوي وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. يتشون كسل بكسل نارجنا في النار. يتشون وده على نارجنا كتم النزرة الله عليه وسلم قال فأس بالتراث فضلوها يكون مصادح فجاءوا بها فقرؤوها أم تتوجع نبوات حتى إذا مر بيعيش الرجل ووضع الفتى الذي يقرأ يده على يد الرجل. يعني أنا أبوقت أنا أبوقت أرقب وقرأ ما بين يديها وما وراءها في الذي سألون أبوقا لا لو نما برسي جمل أرجين السؤو جه نبوقا قال أنا بكم شيوس نبوق للرجل ما, نبو ما وراءه. فهذه حديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المعرفة حكم الطرات وليس هذا من باب الكرامين لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمرون بإتباع الشرع المحمدي لا محالة ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه. يعني الناس من مضعف يتفق الله تعالى لا يتفق الله تعالى قل الله تعالى بلنام ثم اندذينه بلوله ما سافرت يمتقى يوحيين الذين يذكرنه بوحيين يتعززون يعني انه تركتن بهذا القوتنا وصالوا إياهم كان على ما بأيديه دي ديم دا قالوا ان لموا يعلموا بلنا يتيطات اندي اندي عرقات بطو تفلق واناو وإن لم تأسوه مالك أي الجلد والتحميل ما تقرأ في ما أدريد لو إساز ذوكاله تقضلوه أعي تقضل ما تقرأ في راسل عمان بن دميل عن وكيف يحكمونك وعندهم الثورات أصل الناس هي إياه جوتك لإني أعلمون من يعمل كتو الله الثورات هاتا قرأت شوية فيها حكم الله أعوهم بمتعيكوا سبدا إليه الله يوستنو ضييني الله شوية وقت لمن أنت نفعيكوه كيف يحكمونه؟ وكنات القرآن بالإلهية الآيبن إليه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب مما يعلو عالم والشتشو نبيات والشم مستعني لسطبة يمني تلهب في ظلمتها وتوراة إلى الله وكانوا عليه شهداء مكفى عند النوقيفة يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة توراة الأورجنال على الله فيها بتوراة أس. هدى ونور برهان النوم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا النذار إسلام النذار زوج النبي آخذ العهود والتوبيين يسوس بارتوال والربان ييون ملكه بما سُحِّذوا من كتاب الله كالله سبحانه وتعالى مذهب سبقوا وتابعوا ثم ترد والثاني وكانوا عليه صهادا بس لا يمسكر قال سأجوا تشند ما فلا تخشوا الناس وخشوني إن بات فرنجيل معن ما مع اتفرج ولا تشتروا بأيادي ثمنا قليلا معن كت وتشبزوا واجوا ما اتشبزوا ثمنا قليلا تنش واجن تنش هي ثمن تنش انتقم ومن لم يحكم بما أنزل الله أولاد أولئك هم الكافرون الله باورده وستعني إما إسرطه صوت كافر وشناك شو تنزيك الله وبر الله تشوى التوراة لأي باورد الله تشوى لمن دلنو يما إكافلو يما إسرطه لأم منه وكتبنا عليهم فيها ما توراة صوت بالنفس أن النفس بالنفس نفس بالنفس والعين بالعين عين باين السرط على بلن والأنف بالأنف Afincha, bafincha yipkorreta al yemil. Wal udun a bil udun i. Jeroy korreta, jeroy yipkorreta bilan dendiganan. Wal sinna bis sinni tursyawalakat, tursiwalakal. Bemerecha iyad na sa da diyig daramlaga. Singayoru Si السن بالسن ينقر باللم كذبة كمية اللوهر وصمت والجروح اتصاص أسلاب أسلوب كم من الجيوس متى صار أسلوب كسرة الدنيا كرتك هذا الرجسون مزيفينه والرتب نارا كثر تفرون خان تخافوا سلوه يسونوا تفرون كتر كارجنا يك هو ن السلام نقولنا له تورا في لا يه جور قال له يه تجب راعي سويسا هنا تام فمن تصدق به فهو كفرة الله من تصدق به ما لا تعافو به يالله يالسوا عافو به يالله كالمتنو يأيبه سلو يتمستو عينو يتواه يفسسو وإم يتقدل بسو عفوياً لو كالا فهو كفارة الله تلك عجر عن لونا ما نترون صدق على عرقو الله سبحانه وتعالى طرو صدق عند صدقه أي قطرة والله هم؟ هايزو نوو اللا اشتسط وكونا كفارة الله تعالى لقد دل وجه هقد جو كونا قل ايوان من قلت تاختاد بيزو هقد دلو وإم دمو يماشي يتسوش تاختاد وكفو عن تقو لما يتركوه إنه من قلت رجاكو وستدبت وني يقضي ياللوني يقضي يقولون أنه تتكبر الناس تتكبر الناس إن شاء الله هو هناك ومن تصدق معنا تعصروا السماء على فهالله ما هو نيه؟ لا أعفونا منه لن تقدل ببعض شوثة واشنوه ومن تصدق يقولون فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارس للمطلوب وأجر للطالب قال سوديان الثوري عن هطاع به سائب عن سعيد الجبيري فمن تصدق به فهو كفارس للجارح لا تصايو مع السر جايه هنا وأجر للمجروح على الله عز وجل ما الله؟ نعم. فمن تصدق به فكفرت الله للمجروح روى عن الحسن الرسولي إبراهيم النخعي أنا حديث أوليه وأبي إسحاق الهمداني نahu ذلك روى الإمام أحمد عن عبادة السامي قال تميل في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة. فيتصدق بها إلا كفر الله عنه. مثل ما تصدق به حمله يتن يوم سو قصل در صبت كذي يانين عافوا يعطى السلوين سو عافوا أيها لا يلم الله سبحانه وتعالى يكعم كان عاجلون كفتن يا ذرد النبي وليم وأنزلنا إليك الشتابة بالحق وكتبنا عليهم فيها أن النفس والجروح قصاص ومن تصدق فيه فهو كفار ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله النجين قل يا الله قداتوش ناكشو والنجين يستعني يا لسف فأولئك هم الظالمون جفن يوش يا الله ناكشو saun kant yun eso yun barlama yun higpit pa ako mo si mano outtal yun bilogun higpit kant nesto la manlangin yung bday balat yun yung kahalik higpit mo sa sunay wal ka sa sunay ulo ko giniporado ayon kuroto ayon yata fa ayon katsu y'allah higpit mo yung higpit y'allah ayon yata في <تصفيق> كل شلال إن يا دموعي تمارد زوج إذا سندكما تزهار المنداعيوز إذا عند أتون كورط لم تعيش لان يسوي هذا باس الزلم إنه نقدر نداعني إنه نوصل بالدلان لان يقدر نغني له أجري قرطان وجري قرط بلغني نتنايله أجري أتون قرطان وسوي هذا الجوف للبيتات جو تأتون قرط صغيره بULLET ندم كرتيله إغواء إغواء له إغواء ين أذكر قرطان وارا إغواء بهمي لا تو بقولو يا ربي جزيها على علم دهل رجيوتا ادرا تشو نور جديد استبره بيهو استمار حج مالد وين جلنيا لمكناكل اندي الله حجاو ايه ززز لو داغين الناس تكمطو ييه حج يال له حج زنبرو ما إسمان ما هو؟ برجعني أهوج متكبّت أشون نهره أنا ما أشوف تجوب كفّ كفّ يا رسول الله ما أشوف تجوبني تنادرك بلاك بذيك الليلات ما تسمان ما أشوف ذي الليلات جربت أشوف ما سرعت أشوف ديهم اللي استعار البن ميتشي المركو يسرعت أشوف آثارهم بعيش ابن مريم. كان السوف على عسكر سلم مريم من عسكر إسحنة مريم متى لما بين يديه من التوراة في جانب براون توراتا من يم يرجع وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور إنجيل نمسكتناه السوم بتبوزته هدايا اللونا برهانيهنا ومصدق لما بين يديه من التوراة ففي في جانب براون توراتا من يم يرجع بطوله إشام يرجع للمستقيم انما ممرم يالبت كنا منجلين يميا يالبتنا الله لم يفروا سوئين بساطه يقوله وليحكم أهل الانجيل بما انزل الله به يا انجيل سوى الله انجيل الله فاوردوه حق لدا ييجباتوا الينا ومن الذي يحكم بما انزل الله الله فانجيلوس تعردهون يالداي بها يالداي التوراة بورده يالداي بالقران يالداي سو فولا الفاسقون امتي يا ما لك الذين جاءوا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاشحون ينملون يا قرآن عن كأس ابن عباس الدميلون أنزلها الله في الطائفتين من اليهود هدوة جس هلت هدوة جسال وكانت إحداهما قد كهرت أخرى في الجاهلية حتى التضوص صلح على أن كل قسيل كثلت العزيزة من الزليلة فديت خمسون وصفاً Yeah. kulat budin nabber ashen yeah, ba yun do tus? budin wacha ando andun ashen nvo ashen nafiun nasa ashen nafiun si tarro yun na ambagwaro tafutro kashen nafiun budin andesaw biggeden yan yeah, ang أمسى وسكناهوا له. ما نجى جا... كجدله من الذليلة كا كتجنفي وكتجدله. كشجنفي يكون له مو سبحان الله. هلا تمشوا وشناك؟ هلا تمان دائما هم يقتلون. بين بطر النسي ولا النسلاء كيو على. خني عندنا غير كجدلة شو متوجمل له وتمتوس كلون مثلا. خنانتي خني سو كجدلة بين أمسانه تسمى مبل. أما فكانوا على ذلك حتى قديم النبي صلى الله عليه وسلم. فذلّت الطائفان كتاهما لمقبل رسول الله. عليه صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يظهر ولم يؤتيهما عليه وهو في الصلح نبي عليه الصلاه والسلام في ابن ولاتهم ذق قالوا لنا تذهبوا دارا مدرا در جمورو فخسنت من العزيزه قليلا كجاب قلتوا لنا فكل الناس كايوا بها لا انذيا يماطنا تشوم يبالوس كبلاينا كملس سوتان ثوجدوا فارسلت العزيزه الى الذليله ان في لا كل لا كل فقالت الذليله وهل كان هذا في حيين قصد دينهما واحد ونسبهما واحد هو بلدوهما واحد. يس بعضهم بسوليت بعض. يبقى النّاس يقول بس لن نبرأ شو بقول بتيارا شو تنجي. عمان أتشردون. بيرات شوون. داجرات شوون. وانجروا عند سرور. ياندو مسوي. ياندو همسان يون بس باللبرم. إنما أبينكم هذا. ضيما منكم لنا. بقفلوا يعنيني وسنكشف من الناس قبلهم. وفرق منكم فأما إذا كلمة محمدون فلا نعطيكم ذلك. أهُم ما معمر متوكل على جنبه إنما نرجو. و لا هي يج بينهما قرنت المناصات جمرة بنكسات جمروا كذا ثم رضوا على ان يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ايش محمد يداني ين يدرو ولادنا ان انت مو ين اقربوا استيدانيين قالوا عشان ثم فقالت ولله الحمد ثم ارتضوا على ان يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت فقالت والله ما محمد منهم ما منكم محمد او لي مراتو زانيا لن انتهي صفايتاتو مين بلوسي يتاتشوال سلاجي امي بتلو لوالو تبابالو ندي عاشينا بينني ميرو ولقد صدقوا ما اعطونا هذا الا ضيما منا وقهرا لهم يينني درو ميارق نو فرتهون نو او دومو ميفروا بد يا حجر سلام بمحمد نو مين مروا سلاجي يالو محمد من يخبر لكم رايه في داكم في لذيتو بداي الناس كمتيقاتي من ندمل ني كيتو لاكوبتنا زنبلو بسراطياك كرهبنا منا ليون النسماو ان اعطاكم ما تريدونه حكمتموه فداكوا باولو مثلا لان انت مفعل لعباتو 50 لان انت اللي كفلاتو 100 قال انا ندنا بوفيشار ندانيال اي جاتوال يم نبر ندير غلو كتاكوا ديون رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين لي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يولو منافقو ما فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله تعالى لهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر بل إلى أولئك هم الفاسقون من من ففيهم والله أنزل وإياهم عانى الله عز وجل ورواه أبو داود نحوه تحكم بينهم أو عارض عنهم إنما أنزلت في الدية في النبي وبني فريضة سبب أن زلوبت آم خلافها لم يعلم ومن الذي يحب كم لم يحكم ومن لم يحكم يا الله قصص سبحانه تعالى تعالى اندب يكوادر دا ين نسو لمات قصته كل كفيرنا كانوا هذا تجدوا قال هوو متذكر ويهم دم مسلحه لو بلا مصلحه من كويته وكان هوو متذكر عند عند شيء جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم بايات يوم سو فراش دا انت حد وسط كل يا امنت يالو لساوي ما بيت يميا كبر nagtalay bibig kama tu yaa cheese sabara tu nisdung kaan maskabbering itulukaona zimbulo lalilasas tu ang dapat na ganitang watak bat ka madre gitasarah mo nga kaya yung yun yun lang lahat ng mga hamet ang nagresulta kung may ganitang watak kaona bil kahit sumulat siya sa mga ganitang asal Allah yaya din la man aha ko sa oras nito sa الذين سورات الناين جلوش قالوا سنمونا توجه رجعت القرآن جناهوا قالوا سورات الناين جلوش نتوجه لهم فتتكلم يا سورات الناين جلوش عيد لهم يتساقطون نزوجت الكتاب بالحق في الأردنال بترك لما بين يديه من الكتاب مهيمن عليه فكسوا في جنب رعون متعفين من الرجال الذين ينقطع من مهيمن عليهم أن تشن فوراة لا يهن هج بنوره قرآن لا يهن هج بنور فلسك لنقى فوراة مدعن فان قرآن لم يستمعه لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعه نبي عليه الصلاة والسلام موسى راس بهوته في نور البرو. إن يلمكس الإنجيل من إما يفكر للذين يتضررنا من الله نبي عليه السلام والسلام وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وما أمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله الذي الله ضاورد له دنيا دنيا الشو ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق سمية الشوى أنت تتسله يمتع له نونتها ثلاث أطريد لكل جعلنا منكم شبعة ومنهاجا لي أندامدو نبينا لي أن ما تعرفت يا تلاقيه هدغ بقى في شينام إنك لو تشينار ما شرطهاوا يهبوش ناتشون جي ما إلا يد وش تشو من لا يبت شرعها الله تشو ندي شرعة وتمالك صلاة حج سجى عند ملاي بهون بنامن لا يهم مالك طرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم ممتا واحدة الله بفلق نوره عنده هدغ يعني رقاد شو ولكن اللي يغلواكم في ما آتاكم لا تعتوهم نجر لفتناتهم لذيها لا الْخَيْرَاتِ الَّذِينَ الخيرات الذين نمت يتشعلوا النجر لممرد تشكل إِلَى اللَّهِ الله مرجعكم جميعا اللَّهُ الله سبحانه وتعالى بترم من مشت فينبئكم بما كنت فيه تختلفون لا يبت بنبروا والدليل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله الله ذا الرد الذي الناس هكذا ين ولا تتبع أهواءهم واحذروا ما يفسروه عن بعد ما أنزل الله إليك الدنيا تسوء الله كارد اللذ كان دامول يساستوهم دايت شو هات أنك على فان تولوا الناس الناس فعلم يريد الله أن بعد الله مثلا ايوبة الهضان دام بوانجر وشاكتشو ليك لم يفلقوه وإن كثيرا من الناس لفاشقون بذو سوك يا الله انا بقاك على مكبال ميالو عمس ان الجاهلي ونعلو عفا حكم الجاهلية يرغون لما ونون نزي سوك يا عمتن دعين نتع عم مكبال ميالو جربا يميشتو يا جاهليان يما هاي موكين نتفلقونا ونا ومن أحسن من الله حكما لقوم لم يرغبتوا سوى كالله يللت عني النت يللت ما نللنا نوه لأرض فحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب طبله كالسبحي ينبر متعفتك بتعمل النت من, من الرغاب يتعلباتوني على الرغاب يتعلباتوني يشعره يكيه قرآن لذي يبلغ القرآن أمين على كل كتاب قال ابن جريد القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل معمنا شهيدا معمنا حاكم على ما قبله في الكتب وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المعين يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها وقرآنه بما يتعفت شعال لساك عمي لقرآتش وقلو ستقنل عام تنفن وين السبا وقس السبا ثم ماهو تمثل ونقر عام دم مزاك يتعر رئي اللقنون فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما لي غيره أف حكم الجاهلية الغون حتى يهديننا إن صارا دعين عند تلقان عند جاهلية عندما هي مؤسسة ولمن ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المستمل على كل خير ناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والسلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التثار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيذ خان جنكيذ خان من البال سوية نبوس الناس ما نهج من قصة بزيط داني ولو والسنو نبرة الذي وضع عليهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموعة من حكام كذلك ثلاثة من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها هي اليساق من الباله يهج مثل؟ رجب كايهودوشن كتريكاموشن كههندوشن كإسلام يتنسى وعستمنه السنة برمدداني النت مستعى أردو الله جيل أكبره أفحكم الجاهلية يقول مالك السنة جاهليانه كإسلام أنجد كالم كتتمره جاهلية يسبل وعلى مالك حزاكم الله خيرا مبارة الله فيكم صلى الله وسلم على خير خلفه محمد وآل وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته